بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الخاتمة في تقسيمات الواجب الواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها الحاقا بمباحث الأوامر واتماما للفائدة التقسيم الأول تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن أحد نحوين النحو الأول والنحو الثاني بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام في مبحث في مبحث الأوامر وتكلمنا في هذا المبحث مبحث الأوامر تكلمنا عن المادة وتكلمنا عن الصيغة وتكلمنا عن عدة أمور في ضمن هذين البحثين المصنف يقول وإتماماً للفائدة السلام عليكم ورحمة الله نقسم الواجب إلى عدة تقسيمات السلام عليكم ورحمة الله التقسيم الأول تقسيم الواجب إلى الواجب المطلق والواجب المشروط وقبل ذلك السلام عليكم في الواقع هذا التقسيم هنا ليس تقسيما للواجب إنما هو تقسيم للوجوب وليس للواجب عندنا واجب وعندنا وجوب الفرق بينهما أن الواجب هو نفس المأمور به. مثلاً إذا أمر المولى بفعل شيئين المولى بفعل هنا في هذا الأمر شيئان الأول الواجب الثاني الوجوب اذا قال المولى ولنفرض كلمه صلي او كلمه صم او كلمه حج إلى آخره هذه الاوامر فيها مامور به يعني شيء يطلب من المكلف ان يوجد هذا الشيء في الخارج السلام عليكم السلام عليكم ذاك الشيء المأمور به الذي يطلب إيجاده في الخارج وهو الصلاة مثلاً أو الصيام ذاك يسمى الواجب الفعل نفس الفعل المطلوب إيجاده خارجاً نفس الفعل يسمى الواجب أما الوجوب فيختلف عن الواجب الوجوب ليس هو نفس الفعل المطلوب أن يوجد في الخارج الوجوب ليس هو نفس الفعل فليس هو الواجب الوجوب هو الحكم الحكم الصادر الحكم هو الوجوب كلامنا هنا في هذا التقسيم في الواقع في الوجوب وليس في الواجب لكن إن قلت إذا كان الكلام والتقسيم في الوجوب وليس في الواجب فلماذا عنونتم المبحث الخاتمة قلتم في تقسيمات الواجب مع أن المقصود الوجوب المصنف يقول لعل هذا من باب المسامحة وما جرت عليه العادة عند الأصولين إذن بحثنا هنا في التقسيمات بحثنا في الوجوب يعني في نفس الحكم وليس في الفعل المطلوب إيجاده في الخارج إذا هذا التضاح يقول المصنف الواجب أي الوجوب الواجب قسم بعدة تقسيمات الأول تقسيمه إلى مطلق ومشروط مطلق ومشروط والثاني تقسيمه إلى معلق ومنجز وتقسيمه إلى أصلي وتبعي ما شاء الله من التقسيمات التي وضعها الأصوليون للواجب فالتقسيمات عديدة أخذنا البعض سابقاً وهنا المصنف في الخاتمه يكمن يقول من التقسيمات تقسيمه إلى الواجب المطلق والواجب المشروط ما الفرق بينهما بين المطلق والمشروط كل واجب كل واجب إذا نظرنا إلى وجوبه الواجب إذا نظرنا إلى حكمه إلى الوجوب وقسنا هذا الوجوب إلى القيد الخارج عن ذلك الوجوب وجوب صادر من المولى يقول صلي ويقول صر هذا الوجوب الموجود في هذا الخطاب للمكلف إذا قسنا الوجوب مع القيود الخارجية مثلا قسناه مع الطهارة قسناه مثلا مع السفر للحج إلى اخره إذا قسنا الوجوب إلى هذه القيود سنجد أن الوجوب على قسمين، بعضها مقيد بهذه القيود عليكم القيد مرة يكون قيد أخذناه سابقا بعد بشرط الشيء ومن شرط لا يعني مرة يكون قيد قيد قيد إيجادي قيد وجود ومرة أخرى لا القيد يعني لا يصح الواجب إلا بعدم وجود ذلك القيد السلام عليكم فإذا قسنا الوجوب إلى هذه القيود نجد أن البعض منها من هذه الواجبات مقيدة بهذه القيود وبعضها غير مقيدة في وجوبها بهذه القيود مثلا, مثلاً إذا قسنا الصلاة الصلاة إذا قفنا الصلاة بالوقت بالوقت الصلاة وجوب الصلاة مقيد بالوقت، مقيد بالوقت، ول المثال أوضح، إذا جئنا إلى الحج، هذا المثال الأبرز، إذا جئنا إلى الحج، وجوب الحج، الحج، الحج،, الحج بعض القيود، بعض القيود، إذا جئنا إلى الحج نجد أن الحجاج، أن الحجاج مقيد بها. مثلا مثلا الحج بالنسبة الى الاستطاعة وجوب الحج يتعلق في ذمتي في رقبتي متى اذا كنت مستطيعا للحج فالحج مقيد مقيد مقيد بالاستطاعة فاذا نظرنا الى الحج وقسناه الى الاستطاعة كقيد نجد أن الحج مقيد بالاستطاعه ولنبدل هذا اللفظ نقول الحج مشروط بدل مقيد مشروط بالاستطاع إذن الواجب المشروط الواجب المشروط هو ذلك الواجب الذي خسل المعنى اللغوي نقول ضيق المشروط تعني المضيق يعني المقيد بعض المصنف في هذا البحث ما تكلف يعني ما تعب نفسه الشريفه في البحث عن تعاريف معقده لا التعريف يقول لغه تعريف المشروط وتعريف المطلق في اللغه واضح المشروط في اللغه هو المضيق والمقيد بقيود المطلق في اللغه عكسه. يعني هو المهمل والنقل هو السائب من هذه القيود فإذا جئنا إلى بعض الواجبات نرى أن وجوبها أن وجوبها مقيد في الخارج ببعض القيود إذا كان الوجوب مقيد في الخارج ببعض القيود يسمى ذلك الواجب أو ذلك الوجوب بالواجب أو بالوجوب المشروط كما قلنا كالحج بالقياس مع الاستطاعه الحج لا يكون واجب في ذمتي في رقبتي الا اذا كنت مستطيعا واضح يصير أما, اما الواجب المطلق مثاله الصلاه إذا قسناها اذا قسناها الى الذكوريه والانوثيه إلى العبد وإلى الحر المولاه حينما أمر بالصلاة لم يقل أريد الصلاة بشرط أن تكون من الذكر أو بشرط أن تكون مثلا من الأنثى أو حر أو عبد فإذا قسنا الصلاة إلى بعض هذه الأمور نجد لها نقول الصلاة مطلقة وليست بمقيدة وليست بمشروطة فالواجب المشروط عكس يعني مقابل للواجب المطلق الواجب المشروط هو الذي قيد او ضيق وجوبه بشروط معينه اما الواجب او الوجوب بشكل ادق المطلق هو الذي لم يقيد وجوبه بقيد معين كالصلاه بالقياس الى الذكر والانثى لم يقل المولى وجوب الصلاه مقيد او مشروط فقط بالانثى او مشروط فقط بالعبد لا الوجوب وجوب الصلاه بالقياس الى العبد والى الحر وجوبها مطلق غير مشروط في احدهما هذا اتضح الواجب المطلق والواجب المشروط وعرفنا ان المطلق هو ما لم يضيق بقيد او شرط في الوجوب وعرفنا ان الواجب المشروط هو الذي ضيق وجوبه بشرط او بقيد يقول المصنف, يقول المصنف هذان وصفان الاطلاق والاشتراف هذان وصفان اضافيان اضافية اكتب بعض الاوصاف اوصاف حقيقية وعندنا اوصاف اضافيه يقول اذا قلنا واجب مطلق واجب مشروط وصف المطلق والمشروط هذا وصف اضافي يعني وصف بالقياس وصف بالنسبه الى شيء فقد يكون الواجب الواحد الواجب الواحد من جهه مطلق ومن جهه اخرى مشروط هذا معنى اضافي يعني إذا عضفت الواجب إلى هذه الجهة، فهو مطلق إذا عضفته إلى هذه الجهة لا يكون مشروط مثلا مثلا إذا نظرنا إلى الصلاة إلى الصلاة قسنا الصلاة على الذكر والأنثى مطلق أما إذا قسناها إلى بعض الشروط، لا تكون مشروطا صلاة مثلا إذا قسنا الصلاة بالنسبه الى الشروط العامه الشروط العامة يعني العقل يعني البلوغ يعني القدره مثلا يعني الحياه هاي الشروط الاربعه تسمى الشروط العامه في الفقه اذا قست الصلاه بالنسبه الى هذه الشروط اجدها أجدها مشروطه اما اذا قست الصلاه في جانب اخر الى بعض الامور قد تكون مطلقة فالواجب الواحد الواجب الواحد قد يكون من جهة مطلق ومن جهة أخرى مشروط فإذا نظرنا إلى كل الواجبات مواجب واحد كل الواجبات المفروضة من الصلاة والحج والصيام والخمس والزكاة إلى آخره إذا قسنا كل هذه الواجبات على الشرائط العامة الحياه الأربعة الحياة إلى آخر إذا, إذا قسنا كل الواجبات إلى هذه الأربعة نجد الواجبات مشروطة يعني ما عندنا واجب مطلق بهذا الاعتبار كل الواجبات تكون مشروطة لكن نحن نتكلم بالإضافة وعلى إطلاق مثلا اذا واحد قال الحج واجب مطلق او واجب مشروط تقول له هذا السؤال على اطلاقه لا استطيع ان اجيب عليه ان تقس الحج الى قيد معين قل لي هذا بالنسبه الى هذا مطلق او مشروط اما تقول لي الحج او تقول الصلاه اجبني الصلاه مطلقه او مشروطه أقول لك على هذا الإطلاق لا أستطيع أن أجيب لأن الإطلاق والإشتراف أمور إضافية أمور إضافية أن تقس الصلاه بالنسبة إلى بعض القيود أجيبك أقول لك إلى هذا القيد هي مطلقة إلى هذا القيد هي مشروطة أما تسأل سؤال عام وتقول أعطني الجواب لا أقدر لا أقدر نعم قل الحج مثلا قل الحج وجوبه بالنسبة إلى الاستطاعة يكون الحج مطلقا أو مشروطا الحج بالنسبة إلى المسافة قطع المسافة إلى مكة المكرمة اسألني قل لي هذا بالنسبة إليها مطلق أو مشروط أجيبك الجواب فإذا السؤال أن الحج من الواجبات المطلقة أو من الواجبات المشروطة على إطلاق سؤال غير صحيح نعم قس الحج إلى بعض القيود ثم قل هو بالنسبة إليها واجب مطلق أو واجب مشروط فالحج إذا قسناه إلى الاستطاعه وجوبه مشروط بها إذا قسناه إلى السفر إلى مكه المكرم السفر للحج يكون واجب, يكون واجب مطلق مشروط لماذا؟ لأن وجوب الحج يتعلق في ذمتي حتى قبل أن أسافر إلى الحج حتى قبل أن في على دابتي إلى الحج واضح يصير؟ الحج متى ما استطاع الإنسان أصبح الحج واجب في رقبته الآن سافر <تصفيق> إلى الحج أو لم يسافر المهم متى ما استطاع الإنسان وملك الاستطاعة للحج وجب الحج في ذمته أصبح وجوب الحج فعلي في رقبته مع أنه لم يسافر فقياس الحج إلى الاستطاعة مشروط قياسه الى السفر يكون مطلقا فالاطلاق والاشتراط من الاوصاف الاضافيه التي نحكم عليها بالقياس الى بعض القيود وليس مطلقا هذا هو البحث الاول اذا الواجب يقسم الى واجب مطلق وهو السائد المهمل من القيد وإلى واجب مشروط وهو المضيق المقيد بذلك القيد وعرفنا أيضا أن الإطلاق والاشتراف وصفان إضافيان معنى الإضافيان يعني ماذا؟ يعني أمور بالنسبة بالقياس إلى شيء يعني بإضافته إلى شيء مطلق وبإضافته إلى شيء آخر يكون مشروط هذا معنى إضافي يعني بالإضافة بالإضافة يعني الحج بإضافته إلى هذا القيد مطلق وبإضافته إلى هذا القيد في هذا معنى إضافية خب هذا هو التقسيم الأول من تقسيمات الواجب وقلنا التقسيمات هنا متعلقه بالوجوب وليس الواجب خب التقسيم الثاني <تصفيق> للواجب تقسيمه إلى واجب معلق وإلى واجب منجز واجب معلق وآخر منجز الواجب المشروط مع الواجب المطلق قد يلتقي معه من أي ناحية من حيث الفعليه يعني الواجب المطلق فعلي دائما يعني منجز فعلي دائما في حقي أما الواجب المشروط فلا يكون فعليا إلا بعد تحقق شرائطه فإذا توفرت شرائط وشروط الواجب المشروط أصبح فعلي يعني أصبح, الآني أصبح الآن أصبح واجب أما المطلق فهو فعلي دائما لان ما معلق على بعض القيود خب إذا جئنا إلى الواجب المشروط الواجب المشروط إذا جئنا إليه وتوجه التكليف به للمكلف إذا المولى قال يجب عليك الواجب المشروط الآن مثلا توجه التكليف من المكلف إلى المكلف في الواجب المشروط في الواجب المشروط يمكن تصويره على نحوين أعيد العبارة الواضحة في الواجب المشروط قلنا المشروط إذا تحققت شرائطه يتقارب يعني يتشابه مع الواجب المطلق من حيث يكون كلاهما فعلي لأن الواجب المشروط قبل تحقق الشروط لا فعلية له بعد تحقق الشروط يكون الواجب المشروط فعلية والمطلق فعلي دائما فيلتقيان كل فعلية هذا ما عندنا كلام إنما الكلام في الواجب المشروط إذا تحققت شرائطه وتوجه التكليف به إلى المكلف توجه التكليف في الواجب المشروط يمكن تصويره أو فرضه على نحوه مرة عرفنا معنى الواجب والوجوب بعض؟ أول المطلب مرة يكون مرة يكون زمان زمان زمان زمان الواجب وزمان الوجوب واحد الواجب قلنا هو الفعل الخارج المامور به في الخارج الوجوب هو الحكم قلنا مرة يكون زمان الفعل في الخارج مع زمان الحكم واحد يعني زمان الواجب مقارن لزمان الوجوب اذا قال المولى اذا قال المولى إذا دخل وقت الصلاه فصلي يعني فتجب الصلاه فتجب الصلاه هنا زمان الوجوب يعني زمان تعلق الحكم في ذمتي متى دمان تعلق الوجوب في ذمتي متى؟ إذا دخل الوقت ودمان الواجب أيضا متى؟ إذا دخل الوقت يعني ما أقدر على إثيان الصلاه قبل وقت الآن وأقول الظهر هذه الأفعال في الخارج حتى لو قمت وصليت أربع ركعات الظهر الآن وقتها لن يدخل فهذه ليست بصلاة مطلوبة واجبة لا فزمان الوجوب زمان تعلق زمان تعلق وجوب الصلاة في رقبتي بعد زوال الشمس طبعا إذا لم يدخل الوقت إذا لم يدخل وجوب صلي ما متعلق في رقبته إذا دخل الوقت ولذا من الآن جالس من دون وضوء مثلا جالس ويمكن أجلس من الصباح إلى الظهر هكذا المولى لا يخاطبني يقول لي أيها العبد قم صلي ولو خاطبني لا أقول للصلاة لا أقول للصلاة أقول له أنت اشترت أداء أداء الواجب متى إذا دخل الوقت إذا دخل الوقت وجه لي الخطاب قل لي قم صل أما توجه لي الخطاب قبل دخول الوقت أنا لا أقبل هذا زمان زمان راحتي وزمان الصلاة مثلا, مثلا فإذا زمان الوجوب وهو الحكم توجه الخطاب وزمان أداء الفعل في الخارج عن الواجب وتقارن متقارن فزمان الواجب بعد الزوال يعني زمان الأداء وزمان الوجوب أيضا بعد الزوال فزمان الواجب وزمان الوجوب واحد إذا كان إذا كان زمان الوجوب متقارن مع مع مع زمان الواجب او زمان الوجوب يسمى الواجب واجبا منجزا معنى المنجز معنى المنجز تقارن زمان زمان الواجب مع زمان الوجود وهذا معناه فيكون الواجب واجب منجز يعني الان إذا دخل وقت الصلاة تكون الصلاة يكون تكون الصلاة تكون الصلاة فعلي وجوبها الآن الآن الوجوب فعلي والواجب أيضا فعلي الآن واضح يصير معنى المنجز؟ معنى المنجز يعني كون زمان الواجب مع زمان الوجوب متقارن أو فعلي أو الاني أما المعلق فليس كذلك المعلق اختلاف زمان الوجوب عن زمان الواجب فقد يكون فقد يكون فقد يكون الوجوب الآن الان فعلي لكن الواجب ليس فعلي انا مثلا الحج اذا استطاع الانسان في هذا الشهر الشريف الان الان ملك المكلف الاستطاعه للحج الان الان في هذا الشهر ولم يحج قبلان يعني حجه الاسلام واجبه عليه واستطاع الآن فالمولى يقول له تعلق وجوب الحج في ذمتك الان التفت اليه اقول له ايها المولى لم يدخل وغ... لم يدخل زمان الحج زمان الحج في العشره الاولى من شهر ذي الحجه لن يدخل نحن الان في شوال يقول ذاك زمان الواجب مو زمان الوجوب زمان الوجوب بعد الاستطاعه وقد استطعت الآن ذاك الذي سألتني عنه زمان الواجب فأقول لك الواجب زمانه معلق الواجب يعني أداء الفعل في الخارج زمانه معلق أما الوجوب فزمانه ليس معلق فالواجب المعلق مختلف فيه الزمانان زمان الوجوب عن زمان الواجب زكاه الفطره طبعا قد يكون هذا المثال مقارن واضح يصير الفرق بين الواجب المعلق والمنجز فاذا الواجب المنجز ما تقارن فيه زمان الوجوب مع زمان الواجب واضح معنى واجب ووجوب بعد. واضح معنى واجب ووجوب واجب يعني الفعل الخارجي الأداء أما الوجوب يعني الحكم فإذا تقارن الزمان الواجب والوجوب يسمى واجب منجز يعني واجب معنى منجز يعني الآن الآن بعد خلق الآن أصبح علي هم زمان الوجوب الآن هم زمان الأداء الآن أما الواجب المعلق ما اختلف فيه زمان الوجوب عن زمان فعل الواجب التضح خب هذا ما عندنا كلام التعريف ما عندنا كلام فيه ما عندنا كلام التفت إنما البحث المهم والبحث الدقيق والبحث المعقد مع بعض الأعلام كصاحب الفصول فهو الذي اخترع الواجب المعلق صاحب الفصول قسم الواجب من حيث الزمان الواجب المطلق من حيث الزمان قسمه إلى واجب زمانه معلق وواجب زمانه منجز فمخترع مبتكر الواجب المعلق صاحب الفصول هناك نزاع في الاصول مع صاحب الفصول يا صاحب الفصول هل عندنا واجب معلق اساسا ام لا عرفت الواجب المعلق والمنجز سلمنا بالتعريف لكن سؤال اساسا هذا بحاجه الى بحث نحن في الاصول عندنا شيء يسمى الواجب المعلق لو ما عندنا واجب معلق واضح يصير هذا بحث مهم ايضا اختلف الاصوليون على قوله صاحب الفصول وجماعه قالوا عندنا واجب المعلق يعني الواجب المعلق ممكن لا لا لا مو ممكن بل واقع مو مم فقط ممكن ممكن وادل دليل على الامكان كما قال اهل فنه هي الوقوع ادل دليل على الامكان الوقوع في الخارج اذا في الخارج الشيء الفلاني موجود لا تقل لي ممكن او لا لا واقع إذا واقع معناه حسناً ممكن صاحب الفصول يقول ممكن بل هو واقع بل وعن طريقه عن طريق المعلق تمكننا من حل بعض الإشكالات العويصة في الاصول التي منها مثلا منها مثلا هذه نسال الحج وتعلق الوجوب في ذمتي الآن مع أن الحج زمانه مع أن الحج زمان الحج أين ونحن أين لأسفر للحج قبل وقته سفر للحج واجب قبل, الوقت قبل فعل الحج مع أن السفر أمر مقدمي والمقدمة تابعة نجيها بعض صحيح؟ يعني المقدمة أمر غيري درسنا سابقا الدرس الماضي قلنا الواجب غيري ونفسي والواجب الغيري يوجد بالتبع اذا وجبت الصلاه وجب الوضوء المفروض هنا ايضا نقول اذا وجب الحج وجب السفر مع انكم تقولون يجب السفر قبل, قبل وجوب الحج يعني قبل زمان الحج فكيف صاحب الفضول يقول فكيف نحل هذا الاشكال من جهه من السفر امر مقدم غيري والامر الغيري كما قلتم في الاصول انما يجب اذا وجب صاحبه إذا وجب النفس وجب الغيري اما اذا النفس لم يجب الصلاه لم تجب الان فالوضوء ليس بواجب ولذا يمكن أجلس بلا وضوء من الصباح الى الظهر وليس لمحاسب نعم يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاه هنا المفروض في السفار إذا دخل وقت الحج تقول قم سافر إليك أم ما تقول لي سافر قبل الحج كيف تحل هذا الإشكال فطاح بالفصول لحل هذا الإشكال وأمثال هذا الإشكال اخترع ما يعرف عندنا الآن بالواجب المعلق واضح يصير حتى المصنف تقول بأن الواجب المعلق ممكن أو مستحيل يقول قلنا اختلفوا على قولين صاحب الفصول مع جماعة قالوا بإمكانه بل وقوعه والأكثر وأكثر الأصوليين على استحالة الواجب المعلق ما عندنا واجب يسمى بالمعلق أخوة، هذا بحث وبحث آخر بحث الثاني في الواجب المعلق والمنجز البحث الثاني إذا قلنا إذا قلنا بالواجب المعلق إذا قلنا بهذا خب واشترطنا بعض الشروط اشترطنا بعض الشروط خب سؤال المولى إذا قال إذا دخل وقت الصلاة فهذا الشرط فسلي إذا دخل وقت الحج فحج جاء داخلي هذا الاشتراف الشروط هذه الشروط معلقة معلقة بالواجب لو بالوجوب واضح السؤال الثلنة عندنا معلق إنها لله وإنها إليه راجع. إذا اشترف المولى شيئا قال إذا حصل كذا ففعل كذا إذا زالت الشمس عن كبد السماء فصلي هذا الاشتراط مربوط بمن مربوط بالواجب لو مربوط بالوجوب، بتعبير اخر معلق على الواجب لو معلق على الوجوب ما تقوله المصنف يقول إن قلنا إن قلنا المعلق والمشروط هو هو هو الوجوب الوجوب إذا قلنا هو الوجوب فلا يكون الواجب فعليا إلا متى إلا بعد تحقق شرائطه أما إذا قلنا معلق بالواجب بقول فالوجوب فعلي دائما الواجب هو الذي يحتاج إلى تحقق الشروط واضح يقول المصنف تسيئة البحث إن شاء الله تضح إلى هنا الكلام قال تفضل قال المصنف في الخاتمة في تقسيمات الواجب للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها الحقاً بمباحث الأوامر واهتماماً بالفائدة. نحن في الدرس الماضي قسمنا الواجب. قلنا تعبدي وتوصلي. تذكرون دع تعيني وتخيري عيني و. في كفاية يتم الأول المطلق والمشروط إنها الواجب إذا قيث وجوبه فكلامنا في الوجوب قلنا في المقدمة في الوجوب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر هذا الشيء خارج إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن أحد نحوين إما أن يكون الوجوب إما أن يكون الواجب متوقفاً وجوبه على ذلك الشيء وهو أي الشيء ماخوذا في وجوبه في عفواً في وجوب الواجب على نحو الشرطية كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة إذا كان كذلك وهو وهذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ولذا لا يجب لا يجب الا بعد الا عند حصول الاستطاعه قبل الاستطاعه لا وجب في الذمه بعد الاستطاعة يتعلق الوجوب بالذنب الثاني أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر كالحج بالقياس إلى قطع المسافة وإن توقف وجوده وجود الواجب كلامنا ليس في وجود الواجب كلامنا في تعلق الوجود وإن توقف وجوده عليه يعني على قطع المسافة إذا لم يسافر الإنسان إلى مكه بعد لا يحج خب بعد لا نقدر أن نقول نحج من هنا ونطوف من هنا ونسعى من هنا ونقصر من هنا لا, لا نقول هكذا الحج هناك خب وهذا هو المسمى بالواجب المطلق لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارجي واضح ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها إذا دخل وقت الصلاة تعلق الوجب في رقبتي أم لا توضعت أم لا لبس الساتر ام لا توجهت للقبلة ام وجوب الصلاة بعد دخول الوقت اذا قستها الى الوضوء والى الغسل والى اتجاه القبلة والى الساتر هذا بالنسبه الى هذه الامور الصلاة وجوب الصلاة مطلق ليس مقيدا ومن مثال الحج يظهر انه وهو واجب واحد يظهر أنه يكون واجبا مشروطا بالقياس الى شيء وواجبا مطلقا بالقياس الى شيء اخر التفتوا فلو المشروط والمطلق امراني يعني شنو معناه اضافيا بالقياس الى شيء مطلق وبالقياس الى اخر مشروط ثم علم هذا بعد بحث خارجي ان كل واجب وواجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة يا شرائط عامة وهي البلوغ والقدرة والعقل فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشيء في الواقع إذا قسنا كل الواجبات إلى هذه الشرائط فتكون كل الواجبات واجبات مشروطة وأما العلم واجب مشروط أو مطلق يقول أما العلم فاختلف، فقد قيله البعض قال العلم هم شرط في الوجوب من لا يعلم لا وجوب عليه وهذا البحث إن شاء الله يأتي في بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هل الجاهل بالحكم مكلف أم لا أو فقط العالم مكلف قال وأما العلم فقد قيل أنه من الشروط العامة يعني إذا من الشروط العامة فيصير مثل العقل والبلوغ فالواجب بالنسبة إليه واجب مشروط فالراضح فالعلم له دخل في تعلق الوجوب في ذمتي والحق أنه ليس كذلك والحق أنه ليس شرطان في الوجوب ولا في غيره من الأحكام الشرعية بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء نعم العلم شرط في التكليف لا لا لا حتى الجاهل بالحكم مكلف حتى الجاهل ها العلم شرط في استحقاق العقاب الجاهل ما معاقب اذا شرب المكلف كاسا باعتقاد انه ماء مسكين ما ما يدري ثم بعد الشرب تبين أنه شرب النجس مع أنه هذا حرام شرب الماء النجس حرام لكن لا يدري هو مكلف بترك الحرام نعم لو كان يعلم حينما شرب الماء النجس أو شرب الخمر ارتكب المحرم ويعاقب أما العلم وعدم العلم ليس له دخل في أصل التكليف لا أنت مكلف بالحكم لكن العلم وعدم العلم له دخل في العقاب وعدم العقاب في العقاب وعدم العقاب مثلا سابقا كان أسف قبل الآن الضوء والكهرباء إذا إنسان متزوج ووقع امرأة شبهة باعتقاد أنها هي الزوجة فهي الزوجه وطاها لا يدري هذا فعل محرم هذا الوطي حرام لكن لا يدري فليس معاقبا وان كان القول هذا الوطي حرام او له ايضا لعله فيه كلام بل التكاليف الواقعيه مشتركه بين العالم والجاهل على حد سواء نعم العلم شرط استحقاق العقاب على مخالفه التكليف على تفصيل ياتي ان شاء الله